فإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّخِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ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 فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا طير إن إلى ربنا مقلبون إن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 وَإِنَّ لَجَمِيعَ حَاضِرٌ فَأَخْرَجْنَا هُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَـبَنِ إِسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ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 فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لَفِي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 وَالدَّقُّ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُنُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين ربي نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجنون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ينقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون